يا سيدي ارحمنا يا سيدي ارحمنا إن الديار ريح الصباح إن الديار ريح الصباح يوما إلى أرض الحرم إن الديار حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روبة بلغ سلامي روبة فيها النبي المحترم الله الله الله الله الله, الله, الله, الله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 من لاته نور الهدى من كبه بحر الهمام من لاته نور الهدى من كبه بحر الهمام إن الهياء بحصده يوم الإله ارض الحرم ان سلامي سلامي في جنبيه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله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 السلو صار العذاب إذ آنا أحكمه كل السلو صار العذاب إن الدّي الذي حصل دا يوم النيلى افضل حرم بل لصلاني روضه من بل لصلاني روضه من الله الله الله الله الله الله, الله, الله الله الله الله الله الله الله الله الله من سيف جائر المصطفى أكبر إن سيفه جير مصطفى طوبى النبي محمد طوبى له النبي محمد يا سيدي Ya Seyyidi irhamla na Ya In ila بلغ سلامي رضى الله كنت كمين يديت النبي عالمان يا ليتني كنت كمين يديت النبي عالمان يوما ولا ليل ام دائما كرا يوما ما لا ينتهي دائما وارضك ثانية بالكرام كرا إن الأيام طيحة صبا يوما تينا حض الحب بلق سلامي بالسلامي ورادتا فيها النبيه الله الله الله الله الله الله الله الله الله